وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى لا إله إلا الله باختصار لا معبود بحق إلا الله فإذا شهد الإنسان بأنه لا إله إلا الله وجب عليه أن يوحد الله تبارك وتعالى بالعبادة وأن يعبد الله مخلصا له الدين، وألا يشرك بالله عز وجل شيئا. ومعنى أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من اعترف وصدق واقر بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الوحي من الله وجب عليه أن يوحد محمدا صلى الله وسلم بالاتباع فلا يتبع غيره ولا يسلك سبيلا غير سبيله ولا يلتزم منهجا غير منهجه وعليه فإن الشهادة الأولى أشهد أن لا إله إلا الله تستلزم توحيد الله بالعبادة وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تستلزم توحيد محمد صلى الله عليه وسلم بالاتباع فنعبد الله مخلصين له الدين متبعين في ذلك سنة نبينا الأمين عليه وسلم والإخلاص والاتباع شرطان اساسيان في قبول الاعمال فاذا وجد في عمل ما كان القبول له باذن الله وان فقد او احدهما كان العمل مردودا على صاحبه الاخلاص لله عز وجل في العباد ان تعبد الله مخلصا له الدين كما أمر بذلك سبحانه وتعالى في آيات كثيرة من كتاب، وأن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته لله، فلا تعبد الله، فلا تعبد الله على طريقة مخترعة محدثة، ولا تعبد الله على طريقة غير طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الخضير بن عياض رحمه الله في تفسير قوله تعالى ليبلواكم أيكم أحسن عملا يقول رحمه الله لا يكون العمل مقبولا حتى يكون خالصا وصوابا فإن كان خالصا وليس بصواب لم يقبل وإن كان صوابا وليس بخالص لم يقبل حتى يكون خالصا وصوابا قالوا يا أبا علي ما الخالص وما الصواب قال الخالص ما مبتغي به وجه الله والصواب ما وافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن من باب إحسان الظن بالمسلمين نظن كل عامل مخلصا من باب إحسان الظن بالمسلمين نظن كل عامل لله مخلصا له الدين أما الاتباع والشرط الثاني في القبول فإننا نراه مفقودا في واقع كثير من المسلمين حين تنظر إلى وضوئهم وإلى صلاتهم وإلى عبادتهم فترى صفات كثيرة تخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك كله والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكتفي بتعليم الدين نظريا بل كان يعلمه أصحابه الدين عمليا دعا بوضوء فتوضأ وهم يرونه ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه غفل لهم تقدم من ذنبه وصلى عليه الصلاه ورق المنبر وصلى وقام وركعه على الدرجة فاذا اراد ان يزد نزل فسجد وهم يروا وقال صلوا كما رأيتمون اصلي ولما اراد ان يحج نادى في الناس اني حاج فجاءوه من كل فج عميق فقال خذوا عني مناسككم فحين ندقق النظر في عبادات كثير من المسلمين نرى تخالف سنة النبي الامين عليه الصلاه والسلام وليس ذلك فقط بل قد عمد بعض الناس الى ابتداع طرق في الدين للعباده ما انزل الله بها من سلطان واتبعوها على انها سبل تقرب الى الله عز وجل والحقيقه انه لا سبيل يقرب من الله الا سبيل محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام الجنيد رحمه الله إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وعزتي وجلالي لغتوني من كل طريقة واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك لذلك لما انتشرت البدع وكثرت المخالفات للسنن رأينا ان أن ندرس معا هذا الكتاب العظيم في بابه وهو كتاب الإبداع في مضار الابتداع الإبداع في مضار الابتداع وقد كان مقررا على طلاب كلية أصول الدين سابقا ويسعدنا أن يكون مؤلفه فضيلة الشيخ المرحوم علي محفوظ من بلدتنا أعني بلدتنا طنطا وليست الشين فهو رحمه الله من مواليد محل تروح غربي فهو طنطاوي، ولحمد الله سبحانه وتعالى على أن خرج الطنطا أمثاله وأمثال شيخنا الهراس ونحوهما من علماء المسلمين أهل السنة وأنصارها و. قد كان رحمه الله له باع طويل في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والمعرضة الحسنة وكتبه على قلتها قد وضع الله لها القبول وانتشرت فهذا كتاب الإبداع في مدار الابتداع من الكتب المشهورة الذائعة وكتاب آخر هداية المرشدين أيضا في الخطب والوعظ وفن الوعظ والخطابة من الكتب المنتشرة فان شاء الله تعالى ندرس معا هذا الكتاب لنقف على البدع التي انتشرت حتى نحذرها ونحذر منها بالكلمة الطيبه والقول اللين وبالحكمة والموعظه الحسنه ونعرف المسلمين انهم كما يجب أن يحرصوا على الإخلاص النيه لله يجب عليهم أن يحرصوا على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكفيك ان تكون مخلصا في عملك فقط بل يجب ان تكون متبعا ايضا في عملك فالنبي عليه الصلاه والسلام قال انما الاعمال بالنيات هذا في الاخلاص وقال في الاتباع من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي روايه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فكل عمل يخالف السنه فهو مردود على صاحبه فهذا عمل خطير يجب ان يعنى به وان يعتمى الانسان معرفة السنة ليتبعها معرفة البدعة ليجتنبها قال الشيخ رحمة الله عليه في مقدمة الكتاب قال مقدمة في اخبار الصادق المصدوق او في اخبار الصادق المصدوق صلى الله وسلم بغربة الدين والحث على التمسك بالكتاب والسنة يعني النبي عليه الصلاة والسلام أكبر بغربة الدين في آخر الزمان ووصى في هذه الغربة بتمسك بالكتاب والسنة وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه رسول الله حقا لأنه حين يخبر بالشيء قبل وقوعه ثم يقع كما أخبر به فهذا أكبر دليل على أنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إذ لا يعلم الغيب إلا الله إلا من ارتضى من رسول فكون الرسول يقول سيقع كذا سيكون كذا ثم يكون كما قال فهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ رحمه الله عليه روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه والنسائي عن ابن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبا للغرباء قال روايات الحديث بدأ بالفعل المبني للمعلوم وليس بدأ بالفعل المبني للمجهود لا روايات الحديث كلها بدأ الإسلام بالإسلام والفاعل وهو بالهمز ومعناه من البدء بمعنى الابتداء بدا الاسلام اي كانت بدايه الاسلام غريبا كان غريبا لماذا الاسلام بدا غريب ليه كان, كانت بدايته غريبه لسبق الكفر عليه لنجيب الناس كفره فكان غريب في وسط الكفر دور وإنكار الكفرة له كفر لما سمعوا به أنكروه وقالوا اجعل الالهه إلها واحدا إن هذا لا شيء عجاب أنكروه فلذلك كان غريبا وسيعود غريبا ستوافق النهاية البداية وسيعود غريبا سيعود غريبا لماذا لقلة أو لغلبة الجهاله وكثرة الضلالة في آخر الزمان يرفع العلم ويبشو الجهل كما قال عليه الصلاة لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل والمراد بالعلم العلم الشرعي والمراد بالجهل الجهل به فمن علامات الساعة رفع العلم وإذا رفع العلم ظهرت الجهاله وغلبت وإذا, رفعت وإذا غلبت الجهاله انتشرت الضلالة فكان في الزمان الأول كان الاسلام في الزمان الاول كالغريب لا يعرفه احد ومتى تركه اهله وانصرفوا عنه عادت له الغربه كما بدا او ان اهل الدين في الأول في الزمان الاول كانوا غرباء ينكرهم الناس ويقاطعونهم وكان حالهم مع أقاربهم أسوأ من حالهم مع الأجانب من الذي قال لرسولنا الله حين صدع بالدعوة تبا لك عم أبو لهب فكان الرسول صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه غرباء لأن المجتمع كله نبذهم وعاداهم حتى الأقارب لم يكونوا أحسن حالا من الأجانب ولذلك أمر الله تعالى أن يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة يعني اراعوا أننا قريبكم وأنا منكم إن لم تؤمنوا لي فاعتزلون بلشت تؤذوني رعيب لما تتبقى قريب وتئذيني إن لم تتبعني لا تؤذيني خليني أمض الطريق وأما قوله عليه الصلاة والسلام فطوبا للغرباء فطوبا أي الجنة توبى الغرباء لأولئك الذين كانوا في أول إسلام والذين يكونون في إيه؟ في آخره الجنة لهم بما صبروا على اذى الكفار والفجار وبتمسكهم بدين الإسلام وقد روى الطبراني وأبو نصر في الابانه هذا الحديث بلفظ إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء قيل يا رسول الله وما الغرباء قال الذين يصلحون عند فساد الناس الذين يصلحون عند فساد, ايه؟ عند فساد الناس يعني يكون في أنفسهم ايه صالحين اذا فسد, ايه؟ إذا فسد الناس والصالح لابد أن يكون ايه مصلحا يبقى يصلحون ويصلحون واحد فهو صالح في نفسه مصلح ليه مصلح لغيره يبقى الغرباء اللي هم في اخر الزمان الذين بشروا ونصروا بطوبه بالجنه هم الذين يصلحون عند فساد الناس وبيان ذلك مفصلا ان الله تعالى بعث النبي صلوات الله وسلامه عليه على حين فتره من الرسل على حين فتره من الرسل بينه وبين عيسى عليه السلام حوالي ست قرون 600 سنة فبعثه الله تعالى على حين فتره من الرسل بعثه في جاهلية جهلاء لا تعرف من الحق رصما ولا تقيم له في مقام الحقوق وزنا بل كانت تنتحل ما وجدت عليه اباءها وما استحسنته أسلافها من الآراء المنحرفة والمذاهب المبتدعه فحين قام صلى الله عليه وسلم فيهم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا عارضوا معروفه بالنكر وغيروا وجه صوابه بالإفك ونسبوا إليه إذ خالفهم في الشرعة ونابذهم في النحلة كل محال بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر، فإيه شوف التهم والإفك العظيم هذا القرآن اضغاث أحلام لا ده هو افتراه من عند نفسه لا ده هو شاعر، لا ده كاهن لا ده مجنون لا ده ساحر فنسبوا عليه صل... نسبوا إليه صلى الله عليه وسلم اذ خالفهم في منهجهم كل باطل ورموه صلى الله عليه وسلم بانواع الزور والبهتان طرته يرمونه بالكذب وهو الصادق المصدوق الذي لم يجرب عليه كذبا قط وتارته يتهمونه بالسحر وهم يعلمون انه لم يكن من اهله ولا ممن يدعي واونه يقولون انه مجنون وهم لا يشكون في كمال عقله وسلامته من مس الشيطان وخبله واذا دعاهم الى توحيد الصانع الحكيم القادر العليم قالوا اجعل الانيات الها واحدة ان هذا لا شيء عجاب مع الاقرار بمقتضى هذه الدعوة الصادقة عند الشدة فاذا راكبوا في الفلك دعوا الله ايه مخلصين هديه فالنبي عليه الصلاة والسلام ما دش بحال الدين ما هنتوا في الشدة تدعو الله وخصوصا الدين الرسول يقول لكم ادعو الله في الرخاء كما تدعونا في الشدة وهذه الآية التي كانت سببا في إسلام عكرمه بن أبي جهل رضي الله عنه عكرمة عكرمة لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وخاف أن يقتله هرب هرب فوصل جده ركب السفينه عايزه ربط الحبشه او اليه مكان تقل السفينه فلما كانت السفينه في البحر هاج الموج فخاف من في السفينه الهلاك والغرق فقال القائد المسؤول يا جماعه ادعوا الله مخلصين له الدين فانه لا ينجيكم في هذه الشده الا هو فضرب المخ اكرمه لما أراد الله له من الخير فقال والله إذا كان لا ينجي في الشدة إلا الله فهو لا ينجي في الرخاء إلا هو أو إذا كان لا ينجي في البحر إلا الله فلا ينجي في البر إلا هو لله علي عهد إن نجوت أن أرجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم فأضع يدي في يده وابايعه على الإسلام ولأجدنه رؤوف رحيم أنا هربا منه خايف يقتلني لو هروح له حلقه رأوف رحيم هكذا وصفه الله وفعلا نجاه الله فرجع وقتنا سلامه بيعوا الاسلام فالنبياء السلام ما كانش جايب حدا غريبة هما المشركين كانوا في الشدة يدعون الله مخلص له الدين وفي الرخاء ينسوا فهو كان بكل الله استمروا على كده استمروا على اخلاص الدين لله عز وجل في الرخاء والشدة واذا انذرهم بطشه يوم القيامة أنكروا ما يشاهدون من الأدلة على إمكانه وقالوا أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد معنوا بيشاهدوا من الأدلة على إمكان البعث بعد الموت يا ما خالص ذكرنا احنا كم نوع من أدلة براهين البعث قلنا ربنا خلق السماوات والارض وهما ما خلقا من إيه؟ من إنساء الأكبر مش هيعرض عن, إيه؟ عن الأصل وبعدين قلنا ربنا بيحيي الارض بعد ما واتاك هذا مرة ايه خد بقال هامدة فاذا انزلنا عليها الماء تزة ترابة ايما دي احياء هو وبعدين ما انت بتنام وتموت وتصحى في اليوم كم مرة لما تنام تموت ولما تصحى تبعد وبعدين انت نسيت ربنا انشاك اول مرة من العدم فكيف تتهم بالعجز عن اعادتك مرة ثانية فمع أنهم يشاهدون أدلة إمكان البعث لما رسول قالوا إنكم لا رجعون انكروا ذلك قالوا أي إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وإذا خوفهم مقت الله وسخط قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب ألي يعني تبجح بالتكذيب يعني أننا مش خايفين يعني مش خايفين اعتراضا منهم على صحة ما اخبرهم به مما هو كائن لا محالة واذا جاءهم صلى الله سلم بآية خارقة افترقوا في الضلالة على فرق واختلقوا فيها بمجرد العناد ما لا يقبله اولو التمييز بين الحق والباطل واجتهدوا في الانتصار لباطلهم بشيء معقول فلم يجدوا اكثر من تقليد الاباء كما قال الخليل ابراهيم عليه السلام لقومه ما تعبدون قال نعبد اصناما فنظال لها عاتفي قال هل يسمعونكم اذ تدعو او ينفعونكم او يضروا كذلك الجواب ايه والحجه ايه بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون دي الحجه بتاعت التقليد الاعمى فحادوا كما ترى عن الجواب القاطع الى ما ذكروا من التقليد الاعمى فكذلك كان هؤلاء العرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فانكروا عليه ما توقعوا معهم قضاء دولتهم وزوال ما بايديهم لانه خرج عن معتادهم واتى بخلاف ما كانوا عليه من الكفر والضلال وحاولوا ان يستنزلوه بطريق السياسه في زعمهم ليظفروا منه بالموافقه ولو في بعض الاوقات او في بعض الاحوال ويقنعوا منه بذلك ليبقى لهم بتلك الموافقة وهي بنائهم فأبى صلوات الله وسلام عليه إلا الثبات على واضح حق والتمسك بخالص الصوال ودوا لو تدهنوه فيدهنون قالوا يا محمد انت يعني عن مشاكل معنا ليه ما احنا اهل حبايب وابناء ولد وحده ما تيجي عن من حل المشكلة كده بالنص بالوسط كده حل وسط يجمع بين الطرفين اي يا جماعة قالوا نعبد الله معك عاما وتعبد الله معنا عاما ابن حالة القضية اذا كنت على صح اذا احنا كنا معاك واذا كنا على صح ابن توقيت معانا. فربنا قال له فلا تطع المكذبين ود لو تدهم تتنازل شوية عن دينك فيدهنون ويتنازعهم ماهمش يتنازعوا عن الدين كله ينضموا باطن ايه قال لا فلا تطع المكذبين وانزل عليه الامر بالبراءه منهم صريحه قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون فلما يئس منه صلى الله عليه وسلم نصبوا له حرب العداوه ورموه بسهام القطيعة حتى صار اهل السلم كلهم او كلهم حربا عليه وعاد الولي الحميم له عدو واللدودة فاقربهم الي نسبا كان ابعد الناس عن موالاته كابي لهب واضرابه وانصقهم بي رحما كانوا اقسى قلوبا عليه فاي غربة توازي هذه الغربة ومع ذلك لم يكله الله تعالى إلى نفسه ولمكنهم من اغتياله بل حفظه الله وعصمه وتولاه بالرعاية والوقاية حتى بلغ دعوة ربه مصداق قولي تعالى والله يعصمك من الناس يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس يعني أن يقتلوك تقول عائشة رضي الله عنها سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله مقدمه المدينه او المهاجر كده سهر مزينه سهران صار له من الخوف خايف ان قريش تدركه وتبعث له الى المدينه من يغتاله فمش نايف خايف عليه الصلاة فقال ليت رجلا صالحا من اصحابي يحرسني الليله ما انتهش من تهشم الكلمه قالت فسمعنا صوت سلاح على طول قال من قال سعد بن ابي وقاص يا رسول الله قال ما الذي جاء بك قال جئت احرسك يا رسول الله فهدأ ونام ودعا لسعد بخير وما زال يحرس في نومه حتى نزت الآية والله يعصمك من الناس قال له يا جماعة رواح الغفل يروح رواح مش عايز غفيرينا ما عندي بك غلاس والله يعصمك من الناس ثم ما زالت الشريعة الغراء في أثناء نزولها تبعد بين أهلها أو تبعد بين أهلها وبين غيرهم وتضع الحدود بين حقها وباطلهم لكن على وجه من الحكمة عجيب وهو التأليف بين أحكامها وبين اكابرهم في اصل الدين الاصيل ففي العرب نسبتهم الى ابيهم ابراهيم عليه السلام وفي غير العرب نسبتهم لانبيائهم المبعوثين فيه، يعني شوف به شوف تعليف الدعوى وحكمة الدعوة العرب يتشرفون بالنسبة ان ابراهيم عليه السلام فيجي القرآن يدعوهم الى ايه الى ابيهم وينسبوهم الى ابيهم ابراهيم عليه السلام غير العرب ينتسبون الى انبيائهم هم العرب ما, ما كنونش اصحاب نبوة البنو اسرائيل اصحاب نبوة فالشريعة تنسب العرب الى ابيهم الذي يفتخنون به وتنسب البنى اسرائيل الى ايه الى انبيائهم يقول الله تعالى بعد ذكر كوكبة من الانبياء في صورة الانعام اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدك يعني عايز اقوله ما انا مش غريب عليكم يا بني اسرائيل ده انا مهتدي بهدي ايه انبيائيكم ما انتوا تخالفوني ليه انا مهتدي بهدي انبيائيكم فلماذا تخالفونني واما العرب فيقول تعالى اشترع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك به بايه ابراهيم فانتوا العرب بابناء ابراهيم انا متبع ابوك ابراهيم بتخالفوني ليه بقى شوف الحكمة في الدعوة ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا وما زال صلوات الله وسلامه عليه يدعو الى الشريعة فيأتي اليه الواحد بعد الواحد على طريق الاختفاء خوفا من اعتداء الكفار ايام ظهورهم على دعوة الاسلام فلما علموا المخالفة انفوا وقاموا وقعدوا فمن اهل الاسلام من لجأ الى قبيلة فحموه على اغماض يعني كده غمضوا عنهم عنه او خشية العار في الاخفار والجوار قل انا رجل نجأ اليكم ماذا تحموه؟ ومنهم من هاجر فرارا بدينهم الفتنة باشتداد الاذى وتوقع القتل من اجله ومنهم من لم يكن له وزار يحميه ولا ملجأ يركن اليه فلقي منهم من الشدة والغلرة وانواع التعذيب والقتل ما لا تحتمله الجبال الراسيات وما قصه تعذيب بلال منكم ببعيده حتى زل منهم من زل وبقي منهم من بقي صابرا محتسبا الى, انزل الله الى ان انزل الله تعالى الرخصة في التلفظ بكلمه الكفر على, مو... على وجه الموافقة الظاهرة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فلجأ إليها من لجأ على حكم الضرورة والوقاية لنفسه ريثما يتنفس من, كري... من, ك... من كربه ويتروح من خناقه وقلبه مطمئن بالإيمان أليست هذه غربة ايضا وإنما فعل هؤلاء البعداء الأعداء ما فعلوا بالصحابة جهلا منهم بمواقع الحكمه وان ما جاء به النبي صلوات الله وسلامه عليه والحق ضد ما هم عليه فمن جهل شيئا عادا من جهل شيئا عادا الانسان عدو ايه ما جهل الانسان عدو ما جهل وبقول لك اللي ما عرفكش شيء يجهلك وهم ذلك في كتاب ربنا بل كذبوا بما لم يحيط بعلمه ولو تعقلوا الامر وعلموه لحصل الوفاق ولم, ولم يسمع الخلاف لو سمعوا القرآن كده وتعقلوه فهموه ما كانش فيه خلاف خالص أفلا يتدبرون القرآن ثم استمرت زائد الإسلام واستقام طريق مدة حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعد موت واكثر قرن الصحابة رضي الله عنه الاجمعين الى ان نبغت فيهم نوابغ الخروج عن السنة شفت بقى البداية بدأ الاسلام غريبا وبعدين ايه بالصبر والثباد انتشر وذاع ايه في عهدنا السلامة والخلفاء الراشدين ثم بدأت نبغت نابغة الخروج عن السنة واصغوا الى البدع المضلة تابدات الخوارج والقدرية كبيرات الخوارج والقدريه الامر الذي تنبأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في الخوارج يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وقد حذرنا منهم في دروس الاتكاف ثم لم تزل الفرق تكثر حسب ما وعد به الصادق صلى الله عليه وآله وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى مثل ذلك وتفترق أمتي على 73 فرقة وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رأى ابو سعيد الخدري رضي الله عنه لتتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لا تبعتموهم قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن ايو اليهود والنصارى حتمشوا وراهم وتقلدوا في كل وما في غيره والحديث الاول افترقت اليهود وعنى سفرقة خاص بأهل الأهواء والثاني تتبعون السنة من كان قبلكم عام في المخالفات بدليل قولي حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم وكل صاحب بدعة من شأنه أن يدعو غيره إليها ويحض سائليه بل سواه عليها إذ طلبوا, الناس في إذ طلبوا التأسي في الأعمال والمذاهب امر جبلي في بني الانسان كل انسان مفتور على ان يدعو غيره غير, غير التأسبي لما بدأت الفرق الضالة الخوارج القدرية في عد الصحابة وما زالت الفرق تزيد وتكثر كما اخبر الصادق المصدوق عليه الصلاه والسلام كثرت البدع ليه لان من شان كل صاحب بدع ان يدعو اليها وسبحان الله ترى عند اهل البدع من الحرص على بدعتهم ومن الجهد في الدعوة اليها ما ترى عند بعض دعاه الحق ومن هنا ينشأ الخلاف وتقع العداوة والبغضاء بين المتمسكين بالسنة والخارجين عنها وكان الاسلام في ابان نشأته وانفوان شبابه مقاوما بل ظاهرا واهله غالبين وسوادهم اعظم الاسوده فخلى من وصف الغربة لما انتشر الاسلام ما كنا فعهد عمر وعهد عثمان ايه ما عاشي بقى ايه غريب بكثرة اهله والاولياء الناصرين ولم يكن لسواهم ممن لم يسلك سبيلهم او سلكه ولكنه ابتدع فيه صولة تخشى ولا قوة يضعف امامها حزب الله المفلحون فصار الاسلام على استقامه وجرى على اجتماع وقوة فالشاذ عنه مقهور مضطهد مين الجعد بن درهم امين من بنعمل في ايه دمحه خطف الناس ومعين الاضحى وقال ايها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فاني مضحم بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبح فكان الإسلام قوي بأولياء وأنصاره وكان المخالف شاذ مقفول مضطهد والمخالف منبوذ مقاطع إلى أن أخذ اجتماعه في الافتراق الموعود وقوته للضعف المنتظر وأخذ الشاذ عنه تقوى صونته والمخالف يكثر سواده ولا شك ان الغلبة للقوي فتكالبت على سواد السنة البدع والاهواء فتفرق اكثرهم شيعة وهذه سنة الله في خلقه ان اهل الحق في جانب اهل الباطل قليل سنة الله في خلقه ان اهل الحق في جانب اهل الباطل قليل وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وان تطع اكثر من في الارض يضلك عن سبيل الله فهذا الحق قلة المسلمون بالنسبه للكافرين قلة على كفرة المسلمين دلوقتي يتجاوزوا المليار لكن بالنسبة للعالم قد ايه خمس, خمس العالم للمسلمين قلة اربعه خمس كفرة وأعلى السنة في المسلمين كنسبة المسلمين إلى غير المسلمين المسلمون إلى غيرهم قليلون وأعلى السنة من المسلمين بالنسبة إلى غيرهم قليلون ايضا قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وليتحقق ما اخبر به الصادق صلوات الله وسلامه عليه من عود وصف الغربة إليه الإسلام فإن الغربة لا تكون إلا مع فقد الأهل أو قلتهم وذلك حين يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا وتصير السنة بدعه والبدعة سنة وتظلم الناس على أهل السنة باللوم والتعنيف والتوبيخ والتقبيح كما كان يقام على أهل البدعة طمعا من المبتدع. ان تجتمع كلمه الضلال ويئبى الله ان تجتمع حتى ياتي وعد الله فلا تجتمع الفرق كلها على كثرتها على مخالفه السنه كما لا يقفى على من عرف حياة الاسلام واطواره الى اليوم بل لا بد ان تثبت جماعه على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه حتى ياتي امر الله كما صح بذلك الحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم في صحيحي لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهري لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي امر الله وهم كذلك غير انهم يعني اهل السنة لكثره ما تناوشهم ما تناوش الفرق الضاله وتناصبهم العداوة البغضاء استدعاء لموافقتهم لا يزالون في جهاد ونزاع ومدافع وقراع وبذلك يضاعف الله لهم الأجر الجزيل ويثيبهم الثواب العظيم وعلى الجملة فكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم يترك في سبيل الهدايه قولا لقائل ولا ابقيا لغيرهما مجالا يعتد به فيه وأن الدين قد كمل والسعادة الكبرى فيما وضع وكل مطلوب فيما شرع وما سوى ذلك مما خالفهما فضلال وبهتان وإفك وخسران هل توفى الله رسوله قبل أن ينزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم لا ما توفى الله رسوله إلا بعد أن أنزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم فلماذا الابتداع إذن فلماذا الابتداع معنى الابتداع اتهام الدين بالنقص الذي رأى شيئا حسنا يقرب لله فابتدع ودع الناس إلى تعبد الله به هذا إما أن يكون اتهم الدين بالنقص شف الدين نقص حبي يكمله وهذه فيها ما فيها وإما أن يكون الدعاء أنه علم شيئا يقرب الناس من إلى الله عز وجل لم يعلمه النبي وهذه فيها ما فيها وإما أن يكون يقر أن النبي كان يعلم هذا الخير ولم يرشد الأمة إليه وهذه أيضا فيها ما فيها فكلها شر وبلاء فلا مجال للابتداع في الدين أبدا وأن العاقد عليهما أي على كتاب والسنة بكلتا يديه مستمسك بالعروة الوثقة ظافر بكل الخير الدنيا وأخرى قام على صحة ذلك البرهان الذي لا شبهة فيه ولكن من ألزم نفسه السير مع الجماعة التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواد الأعظم في الوصف الذي كان عليه هو وأصحابه وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال الجماعة رواية الجماعة كذا لوحدهم مبهمة وكل يدعي واصلا لليلة وكل الجماعة يقول لك أنا الجماعة الرسول والسلام قال إيه الجماعة فرقة نجية الجماعة وأنا الجماعة لا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش الجماعة وسكت في رواية قال ما أنا عليه اليوم وأصحابه فالجماعة يا جماعة الرسول صلى الله عليه وليست الجماعات المحدثة الأخيرة الجماعة التي أتعبد الله باتباعها والانطواء إليها والتزام طريقها واقتفاء فرية جماعة الرسول مع الله فكل من اقتفى أثر النبي عليه وسلم والتزمه فهو من أهل السنة والجماعة وإن كان وحده في البرية والصحراء لا يلزمك حتى تكون من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل السنة والجماعة أن تنخرط في جماعة معينة بحزبها وتنظيمها وبيعتها وسمعها وطاعتها لا لا يلزمك هذا ما ألزمك الله بهذا إنما أنت ملزم باتباع ما كان عليه ليصل أصحابه فإذا فعلت فأنت مع الجماعة مهما تباعدت بينك وبينهم السنون إن الله تعالى قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غيره سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ورسلي جهنم وسعد مصيره. من هم المؤمنون المذكورون في الآية؟ هل كان هناك مؤمنون غيرهم وقت نزولها؟ يبقى المؤمنون في الآية هم الصحابة سعد نزول آية عليه يبقى سبيلهم هو الواجب الاتباع. من هجم هو الواجب الاتباع؟ وعظمة رسول صلى الله عليه وسلم بليغة. وجلت من القلوب وظرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كانها موعظه مودع فاوصنا قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وان تامر عليكم عبد حبشي فانه من يعش منكم بعدي فسيلى اختلافا كثيرا نعم يا رسول الله عندي الاختلاف الكثير ده قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشماليين عضوا علي بالنواجذ واياكم محدثات الأمور إذا في سنة وفي محدثة إذا أردت النجاح فعليك بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يختلفوا امشي مع السكة كده على طول لغاية ما توصل إلى نقطة الاتفاق حين ينتهي الاختلاف ويوصل إلى نقطة الاتفاق. ما هم كانوا هنا كلهم من لا وفي وفيقى واحد. من هنا بدأ الاختلاف فأنت خليك ماشي مع السكة لغاية ما توصل إلى نقطة الالتقاء والاتفاق فاتقت فيها واتبعها واياك هذه الفروع المختلفه ولكن من الزم نفسه السير مع الجماعة التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجنب البدع التي بينها العلماء واراد الاستقامة على الطريق القويم وجد نفسه غريبا بين اهل وقته. إلا بس بالسنة حيلاق نفسه ايه غريب وسط الناس لان العوائد قد غلبت على امورهم العادات ايه بقت عباده عنده. والمحدثات قد زاحمت السنن الاصليه وقد كان ذلك في الازمنه المتقدمه فكيف في زمننا هذا وقد بعد عهد الناس بالنبوه روي عن ابي الدرداء انه قال لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم ما عرف شيئا مما كان عليه هو اصحابه الا الصلاة. ده ابو بيقول. قال الاوزاعي فكيف لو كان اليوم? قال عيسى بن يونس فكيف لو ادرك الاوزاعي هذا الزمان? ما نحن نقوله ايه بقى? اذا كان ابو الدبال بيقوله الرسول جان من قبره وشاف حالكه كده مش حيرك حالة من الدين غير الصلاة بس. وعن انس رضي الله عنه قال ما اعرف منكم ما كنت اعهد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قولكم لا اله الا الله قلنا يا ابا حمزة قد قلنا بلا يا ابا حمزة في حدثني كثير قال قد صليتم حتى تغرب الشمس يعني صلاة العصر ايه عند غروب الشمس كانت تلك صلاة رسول الله الى غير ذلك من الاثار الدالة على ان البدع تغلب على المشروعات وان ذلك قد كان قبل زماننا وقد استفحل امرها على توالي الايام الى يومنا والسعيد الموفق من احيا السنة ودعا الى الله عز وجل وخالف ما اعتاد الناس وان ادعوا ان ما هم عليه والسنة لا سواها غير مبال بما يرمونه به من التمطع في العمل والتشدد في الدين فذلك قليل من كثير كان يقاسيه الامرون بالمعروف الناهون عن المنكر المتمسكون بين الله من التشنيع والتقبيح وضروب الاذى والتعنيف فقد نقل عن اويس القرني انه قال ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدعى للمؤمن صديقا <تصفيق> <تصفيق> تقول يا فلان اللي انت تنهد غلط يديم خصمك وسيبك يا فلان اللي انت تارك واجب وفتامده يديم خصمك وسيبك الامر معروف وانها موتر ما خلوش للداعيه ايه صديق كله يهرب منه ولذلك من النوادر ان كان في بعض العلماء عنده كل كلب كلب حراسه كل ما اذون باقتنائه او كلب ماشيه او كلب زرع لنتخاذ الكلب من غير تلك الاسباب ينقص من قيرات صاحبي كل يوم قيراط ها يربي كلب كده من غير حراسه ولا زراعة ولا كذا ها ينقص من عنده كل يوم قيراط المهم كان في عالم عنده كلب وكان من صاحب جزار بيشتري منه لحمة فكان الجزار دايما كل ما الشيخ يروح يشيل لحمة ياخذ العظم يقول عظم ويقول العظم ده للايه للكلب وبعدين الشيخ رأى على الجزار ده منكر فعايز يغيره عايز ينهى خد باله فعمل ايه خد الكلب باعه هو كلب حراس وثمنه جائز وبعدين راح عند الجزار ونهاه عن المنكر الذي يفعله قال يا عم الشيخ طب والله يمعت شغيل لك عظم بعد كده؟ قالوا ما انا بعت الكلب قبل ما اقول لك <تصفيق> ما <تصفيق> نعرف ما انا كده الكلب ها. فالشاهد يعني ان الامر المعروف ان ممكن يجب ان يصبر على ما يلقاه من الاذى ويجب ان يصبر على أن ي... على ما يلقاه من انفضاض الناس من حوله فقد حكى الله تعالى عن قارون عن لقمان عليه السلام انه قال لابني ويعظه يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اطابك ف يشتمون اعراضنا ويجدون على ذلك اعوان من الفاسقين حتى والله لقد داويسر بيقول حتى والله لقد رموني بالعظائم وايم الله لا ادع ان اقوم فيهم بحقه. فمن هنا يرجع الاسلام غريبا كما بدأ لان متمسك به على حاله الاول معدوم او قليل متمسك بالاسلام على ما كان فرمصر عليه واصحابه. يا انه مش موجود يا قليل خالص. والمخالف له هو الكثير فلم يبق من الدين إلا اسمه ومن العمل إلا رسمه وظهر مصداق الحديث الصحيح بدا الإسلام غريبا وسيعد غريبا كما بدا فطوبى للغرباء نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق إنه على ما يشاء قدير